عنا لاهلي سالوني قلت في داخل عيوني أنا حبوي بجنوني ويش تقولون الفوز بن جيبة لويش تسوون الفوز بن جيبة جدة جدة وهلها يبقى لأهلي حبها والوفا لهوي لو لويش تسوون الفوز بن جيبة لويش تقولون أرجع لها وأنا أغني لجلها لو إش تسوون لو إش تقولون هو اللي ما يعرف فن هو يقوله نمبر ون هو اللي ما يعرف فن هو, هو يقول لي نمبر ون أسكت وامسك صن وأنا التحدي وين أنا وأنا التحدي وين خصوم وتتجنن يا حليلهم لا دندن يا حليلهم خصوم وتتجنن يا حليلهم اذا بحكي سو اظن وانا التحدي وين؟, وين انا التحدي وين انا وانا التحدي وين اه اخبر اهلاوي حاضر متعلعب للنظر ساحر لقلوب البشر لو ايش تسووا هدفن وقصومنا وفوزو جاي من ربنا لو اش تسوون الفوز بالجيبة لو اش تقولون الفوز بالجيبة الحظ ابتسم لنا والفن كله عندنا قل لك العب ضدنا لو اش تسوون الفوز بالجيبة لو اش تسوون الفوز بالجيبة في كل لعبة فن جمهور ويتم يفليلو ف كل لعب أفن يفليلو و من حقه يتفنن يفليلو أسكت ويمسك صن وأنا الـتحدي وان و أنا الـتحدي وان سافر وأنا الـتحدي وان و أنا الـتحدي سافر لي أغلى وطن وقلبي و غلبي لجلوحن, سافر لي أغلى وطن وقلبي لجلوحن بحكي سوء الظن وانا التحدي وين؟ وانا وانا التحدي, التحدي وين؟ يلا عنا الاهلي سالوني قلت في داخل عيوني انا حب قوي بجنوني وش تقولون تلفز بالجيبه لو وش تسوون يبقى لأهلي عزها والوفا لهوي لها لو اش تسوون لو اش تسوون اه والدة الغالي قالها قلعة فيها رجالها وانا غني لجلها لو اش تسوون ولو اش تقولون واللي واللي ما يعرف فن يقولوا نمبر 1 والله ما يعرف فن. number one لي نمبر 1 اسكت وامسك سن وانا التحدي وين انا وين التحدي وين وانا التحدي وين ولهل لا دندن خصوم تتجنن سو اظن وين, وين؟, وين التحدي وين انا وين التحدي وين, وين, وين؟ ها آه اخضر أهلا وحضر متى العبوا للنظر ساحر لقلوب البشر لو ايش تسوون فوزت لو ايش تقولون تشهد بفن وقصومنا وفوزوا جاي من ربنا لو إش تقولون بلفوز بالجيبه ولو إش تسوون بلفوز بالجيبه راه الحظ لنا والفن كله عندنا قل لك العب ضدنا لو إش تسوون بلفوز بالجيبه لو إش تقولون بلفوز بالجيبه في كل لعبة فن جمهور يتفنن في كل لعبة فن من حقه يتفنن اسكت ويمسك صن وانا التحدي وان انا وانا التحدي وان سافر لي وطن وقلبي لجلوحن سافر لي وطن وقلبي لا جلو حن ذبح كس واظن وانا التحدي وين وانا التحدي وين التحدي وين يلا وين التحدي وين يلا وين التحدي, وين؟ يلا وين التحدي, وين؟ يلا وين التحدي وين؟ I'm the one who's